أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيل